قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنذادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام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 نجّي الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون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 مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيدنا لهم قرنا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 ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا بالجنة التي كنتم تعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم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 وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينسغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم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 ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخافون علينا افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير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 سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكفي ربك انه على كل شيء شهيد الا انهم في مريه من لقاء قَدْ دَخَلَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ